قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقف عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 ما كان أبوك امراء سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 ما كان لله ان كان يتخذ من ولد سبحانه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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدُوا يَوْمًا عَظِيمٍ أَسْمِعْ لِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمًا يَأْتُونَهُ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون